يعني نعتذر والله يا اخي استبشر بالخير من الله ان شاء الله تعالى الدعوه السلفيه محفوظه ايوه ولن تموت أيوة. ان شاء الله تعالى سواء بقي نزار او هلك نزار ومن في الارض جميعا ولذلك راينا هدفنا نربط الشباب بالعلماء السلفين لو ربنا وفقنا ووجدنا مجموعه من الشباب ربطنا بالعلماء السلفيه هذيك فينا حتى لو ما وجد نزار هذا والله الشباب, الشباب حياهم الله حياهم الله تقام على السلفية بلعب. وكانوا متصوفين بدين الله وارتبطوا بالعلم السلفي وعندنا موقع رأيت السلف إن شاء الله مخصص للشباب السوداني فضل عن غيره من خلاله ارتبط بالعلماء وبالمنهج السلفي الواضح الأصيل هذا هو الحق إن شاء الله أنه موجود ولن يضيع وليس بمدفون فقط انطلقوا على المنهج السلفي وارتبطوا بالعلماء السلفيين سواء وجد م. نزار أو لم يوجد نزار المسكين غفر الله لي ولكم والله يا شيخ نحن نحسبك يعني إن شاء الله لكن في بعض الأشياء إذا بس كنا دارين يعني نستفر ولسمع أنك انتم كذا والله يا أخي الكريم أنا ما عندي شيء زي ما قالوا م. في في الواقع وأخالف الواقع وأقول أقوال مختلفة ومضطربة ما أقوله في الموقع أو أقوله في كلمة او أقوله في كتاب او في رسالة هو الذي ستجده عندي ان جلست معي وبالتالي ما عندك من أسئلة ارسله في رسائل على بريد الموقع سأتيك الردود عليه إن شاء الله وتعالى وأنت أجيب يعني... لي يا شيخ أن الإجارة بتكون منك مننا... شخصيا والذي ذول يعني ما في شك ما في شك ما في شك ما في حد يجيب عني إلا أن يجيب عني أما أنا أجيب على الأسجلة واحدة طيب إن شاء الله يا شيخ بعد الشهر بقى إنت عاليجي للصغير هنا والله إن شاء الله الشهر. ستعرف الخبر ستعرف الخبر إن شاء الله حينما تجدني هنا هنا ستعرف الخبر إن شاء الله طيب يا شيخ في واحد صواه براهيم إنت عندك به علاقة براهيم من؟ إبراهيم الليبي ماذا به؟ والله دي دي ديansi بقول ده بيقول تلميذ ل ل نعم كده. نعم هو تلميذي نعم من خواصة إخواني وأبناء وتلاميذي إيش الإشكال؟ هو ما ما يصلي يصلي مع الصوفية ولا يصلي مع ال المساجد التي تنتمي للأحزاب يعني في مرات يمسكونك الكلام الذي يتحدى ثابت لينات الكتاب والسنة. الرجل لا يصلي فيه ويصلي مع الصوفية الكلام ده مهتار الكلام ده خحيح انت هذا السؤال بتوجه لي لأبيل لك وجهة نظري ولا تريد ان تصل عن إبراهيم وتريدني ان اجيب لك عن إبراهيم هل واجهت إبراهيم انت يا اخي والله انا ما انت لا روحي لعندك يا شيخني انا بقى الكلام ده باخد بس يعني لكن دايرنا أنت, انت هو انت عرف اول شيء اعرف بنفسك انت انت من وتنتمي الى اي جهه في السودان ممكن انا السيسيان في حمد عبد الرحمن يا الشيخ ايوه وانا يعني الان منهجك وطريقتك في الدعوة يعني زي اللي, اللي صرت لنا حق لكن داريني عن الشوائب اللي تكون حايمة حولنا زار هاشم نحن ما تغينا بك لا لا خليني زار هاشم لا لا أنا أصلك عن نفسك أنت أنت كأخي تسمى بسريان تنتسب وتمشي على الخط الصلفي ولا مم. عندك علاقة بالجماعات والجمعيات لا لا كفرته كنت من قبل لكن الآن كفرته بعد التوضيح الشعف الكافي العلماء عيوة لا كفرت بالكونت وأنتي إلى أن صاروا السنة والحمد لله غسلت يدي الآن الحمد لله الحمد لله هاي هاي الحمد عن هاي يعني استفيد منك من عبدي والله شوف يا أخي الكريم أنا الآن أراجع هذا م. كنت يوم اللي يوم من أعضاء جميت الكتاب والسنة الخيرية صحيح نعم وكنت مدير على العمل في هذه الجماعة فترة من الزمان والآن أنا ما تقصد مسجد الجميع وأصلي فيه الأمور الأمر الأول حتى لا أحسب أني مع هؤلاء القوم وحتى لا أشويش على غيري أنا الآن في مرات أكون عنهم بعيد ويخضروا إشاعات في السودان أو في غيره والله إذا رجع الجمعية ولذلك أنا أفارق من أميز نفسي ودعوتي وديني وأصلي مع العوام هذه البلاد كلها صوفية ليس كذلك؟ نعم نعم وهذه الصوفية تحتاج منها إلى دعوة وتألف لقلوبها ولهؤلاء البشرية جميل. مم. فإذا مم. صلينا مع مساجد الصوفية التي هي غالب مساجد السودان ايش الإشكال نحن لا نكفر مم. الصوفية نعم. نعم. ولا نكفر مم. بصورة جزافية وإنما نمشي على منهج العلماء مم. فهذه المساجد الاصل فيها أنها تتبع الأهل مم. السودان, السودان في هذا التصوف في غالبهم الأعم أليس كذلك نعم. إذا إيش الإشكال إذا صليت أي. مع العوام وهذا العوام من داخل وجودي معهم في المسجد وهو اللي فهم وقربهم إلى السنة وأبتعد عن مساجد الحزبية خوفا على النفس وخوفا على أن أشبي على الناس أني مع هؤلاء وأن يتسلق على ظهري إيش الإشكال بدل ما أنا ما أوكفروهم وأسعى إلى دعوته إيش الإشكال الآن أنت ما تصلي في المسجد الكبير في الخرطوم؟ يصلي يصلي نعم وهذا المسجد تابع لأي جهة ليس ليش هي تابع نعم، نعم. والذين يصلون فيها ليسوا لهم علاقة بالتصوف ويدعون الدعاء الجماعي لكن إذا دعوا نقوم أو نشغل الصلاة نعم. النافلة نعم، نعم. لكن للأسف هذا الأمر تولد عين حينما نظر بعض بعض الناس الذين انتمون إلى هذه الأحزاب والجماعات بمنظار مظلم وكفر صوفي وجعلوه من المشركين بلا تفصيل لأنهم نعم. لا يحضرون بالجال ولا يعتبرونه في الشريعة وغلوا نعم. ونظروا إلى الناس بمنظار مظلم لا يصلون خلف هؤلاء جميل فهذه حجة إبراهيم وحجة من مع نزار هاشم ومع المنهج السلفي وجاء المشايخ كبار من مشايخنا كالشيخ ربيع وغير من مشايخ السلفين وصلوا في هذه المساجد ودعوا فيها إلى السنة ما حد ذمهم ولا لامهم بارك الله فيه يباك حياك الله أشياء بس نفسي نوجه لك بعض الأسئلة. والله هذا هذا كافي لأني أصلا لا أجيب على الأسئلة في هذه الأيام. لها يوم الأربعاء وأخبرتك بأنني سجيب لأسئلتك إذا وجهتها على الموقع إذا يسر الله الأمر في الإجابة وللإجابة. أما الآن فلا مجال لأسئلة كثيرة من هذه. خلاص يا شيخ نسأل يعني شيخنا ن ن نحاول نتكلم الإخوة بال بال بالعودة النهائية دي ولا الموضوع ده لسه ما انضبط. والله يا أخي هذه الأمور تتعلق بالأمر لله وأقدار الله سبحانه وتعالى نزال مو... على حسب... نعم على حسب ترتيب قمتك إن شاء الله وطعت أنا أرتب أقول شيئا ورب العالمين جل شانه وفعلا يقول شيئا آخر فنحن نتمنى أن نوفق وأن نكون جالسين لكن قول نزار هذا لو هلك ومشى إلى الله رب العالمين إيش م. الإشكال الدعوة السلفية موجودة ها؟ لا الحمد لله ارتبطوا بالعلم السلفي وفي ناس كثير عارف الدعوة السلفية بالتلفون بالمكالمات الصوتية وبالكتابات وبالموقع رأيت السلف والتفاعل بعلماء السلفين هذه نعمة عظيمة نحن لو لم يكن عندنا شيء في هذه م. البلاد إلا أن نربط أهل السودان وشباب م. السودان بعلماء السلفية الواضحين ها وحذرنا من هذه التكتلات ومن هذه الحزبيات بارك الله فيك هذا لا. نرجو من الله نرجو من الله نجعل هذا العمل خالص لوجهه وأن يتقبله منا بقبوله الحسن آه. إن شاء الله آه. طيب يا شيخ نحن الآن شرعنا في الهجر نعم شرعنا الآن في الهجر في بعض الهجر حجر ماهو في الله والله يا أخي هذه مسألة فيها تفاصيل الهجر مم. حكم شرعي لكن له ضوابط. ما نعم. كل من خالف يهجر مم. وما كل من عرف الحق يهجر هذه أمور مم. فيها تفاصيل وهنالك مقالة في الموقع بعنوان الهجر وضوابطه. موجودة في الموقع وهي عبارة عن أسئلة جاوبت عليها ولها ولا أيضا هذه المقالة وصول في كلام العلماء السلفي رجعها بالموقع إن شاء الله حياك الله يا الله يحيك يا رب الله <تصفيق>